السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على العبدي الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صاحبتي الكرام وآل بيتي العظام المستكمنين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع مجالس العلم نسال الله نظيمها علينا وصل الله في عليائها أن يشكر لكم وصبركم على طلب العلم وأن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس ونحن بفضل الله الفعلاء مشارف النساء من كتاب الشيرك بين القديم والحديث ومازلنا في باب الإخلاص ورأس الأمر الإخلاص فإن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أمياءه وأصفياءه أولياءه بالإخلاص في العبادة فعبد الله مخلصا له الدين قال الله جل جلاله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين خالص وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الرياء وعدم الاخلاص قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه وايضا قال النبي سلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله الأصل الكلام اليوم على موانع الإخلاص وقلنا موانع الاخلاص كثيرة منها أو أعظمها الشرك بأنواعه حب الدنيا والطمع في الرياسة والتقدم والظهور بين الناس والمتح والثناء فعن كل ذلك يأتي معهم الرياء لذلك نقول أصل الأصول في هذا الباب هو الرياء يعني الرياء هو الذي حمل الناس على عدم الإخلاص وممكن أن المسألة تكون رياء لكن حبا في الرياء حبا في الدنيا حبا في الرياسه تصدر للناس ايضا هذا يمنع من الإخلاص والحق بان الرياء اقبح الذنب وهو من من افحش الذنوب هو الرياء يعني لو لم يكن في الرياء الا استهزاء بالجبار الذي يضطر على سر القلب لكفى لذلك قال علماءنا او قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوص ما أخف عليكم الشرك الاصغر قالوا ما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء وقد قال ان سلم من راى الله به ومن سمع سمع الله بهم. الرياء غدر و يعقد لكل غادر يوم القيامه لواء يقال غدره فلان وهذا غدر ايما غدر لانه الله تعالى خلقه للاخلاص وان يصرف العباد له فالتفت قلبه لغير الله جل في علاه وايضا الرياء محبط للعمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ويسير الرياء شرك أصغر أما كثير الرياء فشرك أكبر اليوم إن شاء الله يعني نحاول على إطلالة نتكلم على كيفية أن يدفع المر الرياء وإلا ما منا من أحد إلا ويذهب الله بالتوكل فالرياء داء عضال فلا بد الإنسان أن يعرف أن يعرف على هذا الداء العضال كيف الدواء الناجع لهذا الداء العضال حق نقاط يسيره نجمعها حتى ندفع عن أنفسنا هذا الباب الشديد الذي يمكن أن يعني يهلك المرء دون أن يدري أول من, من أول من تسعر من النار ثلاثة عالم تعلم العلم لغير الله عالم متصدق مجاهد العالم بعدما يذكره الله تعالى بن عائمه يقول ما ماذا فعلت فيما ما أنعمت عليك فيقول تعلمت العلم, العلم فيك وعلمته فيك فيقول كذبت تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل ثم يزج في نهاية جهنم من عهد الله يعمل الخصلان أول النقاط أو أول الطرق والوسائل لدفع وضرب هذا الداء العضال الذي هو يفسد على المرء قلبه أولها مرق حسن مرق طابة الله في علاه حسن مرق الله في وهذا عبادة الله بالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى لم تكن تراه فَإِنَّهُ يَرَى فالمرء إذا تشعر في لحظات حياته بأن الله جل فيلا يطلع على سر قلبه ويطلع على ما يختلج في نفسه. فإنه سينكسر سيستحي من الله جل فعله أن يلتفت القلب لغيره لا سيما وأن الله جل فعله حدد هذا في كتابه وسنة نبيه أنه لا التفات للقلب لغير الله جل فعله لا يقبل الله ذلك بحال من الأحوال انا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لذلك قال ابن عباس الفقيه حبر هذه الأمة من قال لولا لا الكلب لترك السارق فقد أشرك التفت قلبه للسبب حتى التفات القلب للسبب لا يقبله الله جل وعلا وقلنا عند بعض المفسرين في قول الله جل وعلا يعني يقص علينا على ما دار بين يوسف وبين الرجل الذي نجا قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين التفسير على فأنساه الشيطان ذكر ربه هل الكلام هنا على يوسف الضمير عائد على يوسف او الضمير عائد على, على الـ الـ الـ الذي نجا صاحب الخمر الغرض المقصود أن المساله فيها نوع التفات وهو وان كان يسيرا لا يقبله الله جل وعلا فالله يغار فدوام المراقبه وهذه شاقه شديده على كل انسان فالله جل وعلا يعين عليها دوام المراقبه أنه كلما يعني استشعر بالتفات قلبه علم ان الله جل وعلا يعلم السر والاخفى وان الله جل وعلا ناظر الى قلبه ومحاسبه على ذلك لأن الله العالى قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانه كان للأفوابين غفورا وأيضا من السبل لقطع باب الرياء مشاهدة الإحسان أن يرى إحسان الله عليه يتذكر بنعماء الله جل وعلا اذا قام يصلي وقد, وقد رزقه الله صوت الحسن يتذكر أن صوته الحسن هذا ليس منه بل هو من الله جل وعلا اتقانوا في القراءه ليس منه بل هو محض منا من الله جل وعلا وما بكم من نعمه فمن الله وقال الله تعالى هو الذي أخرج اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافيده فمشاهده المنا فيها انكسار فيها انكسار واستحياء والمرء اذا انكسر امام ربه جل وعلا واستحيا قلبه من ربه الأن كان الحياء أشد وأعظم في التفاث القلب لغير الله إلا الله فعلات لأن يستخدم هذه النعمة فيما يرضي الله الأن but أولى من أن يستخدمها فيما لا يرضي الله ذاه فإن التفاث القلب أعظم الجحود بهذه النعمة التفاث القلب أن لا أعظم منع الأول Ü من فهذا من أعظم ألوان الجحوت الجحود والجحد يبعد عن ربه بعدا عظيما ولا يزداد من ربه إلا بعدا أيضا من ذلك أن يتذكر المرء في كل لحظاته بوظيفة العمر. الله رعاه ما خلقه إلا لشيء واحد. فالتفات القلب هذا يبعده عما خلق له الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. وكأن هذا التفسير فيه ما في من لفتة عظيمة جدا ما هي أمر؟ قلناها قبل هذا حلو. هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. دل ذلك على أن التوحيد عبادة والعبادة توحيد. على أن التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد. فتكون العبادة توحيدا لا تكون العبادة توحيدا إلا. من ممتاز. لا تكون العبادة توحيدا قط إلا بالخلص أن يفرض الله على فقط بهذه العبادة. أن القلب ينصب وصل القلب على الله جل في علاه لا إلى غيره. ايضا من ذلك سوء, سوء الظن بالنفس. يعني الأسباب التي. يعني تمنع المرء من سوء الظن بنفسه دائما يسيء الظن بنفسه يعلم أنه لو ترك لنفسه هلك ويعلم أن الله يعلم لو أراد هلكه واستدراجه لتركه لنفسه وما اتفقه حال بينه وبين نفسه كلما أسأل أن أظن بنفسي يقول انظر اثبت القلب الآن لا يثق إلا إلى الله الذي يفعله المرائي يعني يقول, يقول هذا العمل لا يكون لا يرد فعله فيذكر نفسه دائما بقول المصمّد دا رحمه سلم الله مني أعوذ بك أنا أنشق بشان أعلمه استغفرك لِما لا علمه ودائما عندما يقدّم على العمل يبى الله هذا العمل الله ما جعله كله صالحة وجعله وجه خاصّة ولا تدع ل فيه فيه شيئا وهو مع ذلك يسيء الضان بنفسه ويخشى على نفسه كما قال ابراهيم ريم وجلون أن نعبد الاصنام وهذا الرياء نوع نفاق لذلك قال ابن أبي ملايك أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق لا يامنه إلا منافق فقال الحسن البصري لا يعمنه إلا منافق ولا يخاف إلا إلا مؤمن أيضا من الأسباب التي تقطع سبل الرياء النظر إلى عقوبة الرياء في الدنيا وفي الاخره النظر إلى عقوبة الرياء في الدنيا وفي الاخره امر ليس بالهين أما في الدنيا فالفضيحه ولذاك ما يقولون ال ال العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا فاهم يا عم فاهم شرعا طب كيف لا ده, ده شرع برضو <تصفيق> الله على العظيم العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا شرعا لا يرث القاتل هو قتل لما قتل قتل لإثراء العيش الارث فيمنع منه شرعا, شرعاً يعامل بنقيض قصد وقدرا هذا هو المنافق المنافق دائما يعامل بنقيض قصد المنافق يرتقي أو يقو يفعل ذلك ليرتقي منزله عند عند الناس يجعل الله ذلك تحت تحت تحت, تحت اقدام الناس من أرضى الله على سخط الله غذا الله أرضى, أرضى عن الناس ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وسقط عليه إيش عليه علينا هذه هو فإذا هو لما ينظر إلى العقوبة عقوبة المراء في الدنيا في الآخرة الأولى لأنه رأته بنقيض لا يصل إلى ما يروم إليه بحال من الأحوال إلى ما يصب إليه بحال من الأحوال هذه واحدة الأمر الثاني بأنه يفضح على رؤوس الخلاص من رأى رأى هذا في الدنيا مرة أرى رأى الله بي ومن سمع سمع الله بي في الدنيا في بعضهم حمل هذا الحدث في الآخرة كنوه على العموم في الدنيا وفي الآخرة مرة أرى الله بي ومن سمع سمع الله بي والمنافق يؤتى بنقيدي قضي هذا في الدنيا فهو في الآخرة أما في الآخرة بعد الفضيحة بالعقد والغد يزجي إذا نجهم الحديث أن سلم أول من صعب من النار ثلاثة مجاهد متصلق عالم كل منهم يقول فعلت ذلك لك فيقول الله على كذبت فعلت ليقال متصدق فعلت ليقال شجاع فعلت ليقال عالم فنزج بن فينا جهنم نعوذ بالله من الحزان عار وشنار وفي الاخيرة النار هذه عقوبة المرائي فلو وضع هذه العقوبة نصف عينيه لا يمكن أن يتحرك تحركا يبعده عن ربه دل في علا ايضا من ذلك ان ينظر الى الى فضل الاخلاص بالنقيض وضدها تتبين الاشياء فضل الاخلاص ان الانسان اذا اخلص لله دل في علاه فان الله يزين قلبه ويزين نفسه ويرفعه على رؤوس الخلائق وما كان لله دل في علاه داما واتصل وقد قال بعض العلماء ان من اخلص